قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تغنو من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم اتصلت ببنت بنت عجيبة في السادسة عشرة أو السابعة عشر من عمرها قالت يا دكتور أنا وهي من أحد دول الخليج. قالت يا دكتور أنا بنت من أغنى بنات المنطقة إلى درجة أن عندي طيارة خاصة. طيارة بوي أستطيع روح فيها في أي مكان أنا وأصدقائي كتصديقات دول الرجال. قالت إذا النبوي هو اللي يوديني للدي جي قلت الدي جي قالت ما تعرف الدي جي قلت أنا أعرف كي جي خالد جبير لكن دي جي ما أذهب قالت الدي جي هو كذا وكذا قلت أعوذ بالله أبوكي هو اللي يوديني قالت قلت مسلم قالت هو مفروض أنه مسلم لكن لا يصلي ولا يصوم وأمي لا تصل ولا تصوم، وأخواني لا يصلون ولا يصومون، وأصدقاء أخي واصدقائي أخواتي في البيتنا يعبثون في كل مناسبة، وعندنا الأمور مفتوحة. منيت من, من المدارس الخاصة الغالية، قلت أروح المدرسة حكومية. تعرف ليش يا دكتور قلت لا قالت عشان افسد بنات المسلمين افسد بنات المسلمين اتفقت انا واربع من زميلاتي الذين لا نعرف شيء الا ان نأكل ونشرب واذا اردنا اربع ايام في باريس قلنا للطيار يطير ابن اهناك واذا اردنا خمسة ايام في لندن ذهبت في الاربع والخميس الخميس ولا احد يقول لي لا اوينك أو رائحة حتى لو انا خارج البيت تعبنا من الترف تعبنا من الترف فقلت اروح لمدرسة عادية لعلي افسد بعض البنات واجيبهم للديجيت واجيبهم للديجيت تقول دخلت تلك المدرسة وأنا لابسة بنطال وكأنني داخلة في مرقص الليل فتلقتني الوكيلة ستلقتني بماذا تلقتني بحضن لم أراه في حياتي أبدا تلقتني فقد بلتني فحبرتني. قالت لي يا بنتي مشتبين. فبكيت. قلت لها أبغاكي. لا أعلم كيف قلت أبغاكي. لكن قلت أبغاكي خرجت مني. فأجلستني تبين شاهي ولا قهوة قالت أنا بس أنا أنا أنا مش تبين بنتي لم أستطع أن أقول شيء فرجعت إلى بيتنا ولكن وجه هذه المرأة الصبوع وجه يا دكتور يتلأل أونورا وضمتها لي وخمتها لي غيرت كياني وأنزلت في قلبي رحمة عجيبة وخشية عجيبة وخوف عجيب, وخوف, عجيب وخوف, عجيب وخوف عجيب اتصلت بعمتي الوحيدة التي تصلي قلت يا عم أنت موجودة في البيت قالتي بتبجيكي جئتها وأنا لم أراها من سنتين أو أكثر دخلت عليها وأنا متحشمة فاستغربت ما هذا التحشم قلت لها يا عمّة أبيك تعلمني كيف صلي كيف توضع فلم تقل لي وكانت حكيمة عمتي فأيضا ضمتني وقالت أبشري بخير كيف أبدي بأحرفي ما أريد وبماذا تراه يحكي القصيد كل يوم تدق باب عظات وغيه السلف آذى خطر جديد وإحى نفسي ألم تفق من هواها وما هو أستخاف قيها الوعيد يصبح العبد في بنيه وينسي وهو تحت التراب فرد وحيد, وحيد يا دكتور أنا الآن أعاني مع بوي واموي وهلي واخواني لا يسلون لا يصومون الموسيقى في بيتنا ماذا أعمل كنت لا يا بنتي هذولا ما كانوا من شهرين أنت زيهم قالت الله قلت لعل الله يهديهم كما هداك لكن القضية لا بد لكل شيء سببا يعني عنش قصتك قلت عليهم وصابري ورابطي ولعل الله يهدي بك أمة وابدأي بأمك أدلها برحمة الله ويلي إنما أخذه أليم شديد،, شديد أو ما أنا أن أرضى ليوماً من رؤاه ولي يشِيل الوليد ولد، هذا له برحمة الله ويلي ويلي إنما أخذه أليم شديد. قالت فبدأت بأمها اتصلت بعد ستة أشهر قالت أمي بدأت تصلي ثم بدأت الأخت بدأت تصلي الأم بدأت تصلي العائلة بدأت في الصلاة بعد ثلاث سنين بدأ الأب أول مرة في حياته يصلي وصلى الفجر في جماعة في أول مرة في حياته بنتي هذه غيرت أمة حفظت كتاب الله لأنها غنية فتحت دارا عظيمة في بلدتها كانت سببا في هداية أمة نشرت علمها أو نشرت علم العلماء وشرائط الدعاء وكان لها أثر عظيم والآن هي تعد ولو أنها لم تتخرج تقرأ كلية الشريعة إلى الآن وأظنها في آخر سنة لكنها داعية مميزة وشاعرة عظيمة وإنسانة رقيقة إنها بحثت عن الثبات وقالت اللهم يا مقلب القلوب ثبتني على دينك نبتها العزيز من النعيم الرحيم، دها يفرق <تصفيق> العباد شديم شديم، فيض النار أو بعد صعيد صعيد، فحل بلذة مكبس مكبس، وتقعر الجحيم ما صديد صديد، يفرق العباد.